صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا جَنُوبَنِي وَغَنِيَّا نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ عَبَدْنَكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّ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 ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن تدجيتي ربنا وتقبل دعاء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 وما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأفئدهم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْرِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ Oh.